مع القرآن حياكم الله أيها الأخوة الكرام هذه الفقرة الأولى من فقرات حلقتنا اليوم وهي فقرة, فقرة تلاوات مرتلة ألا نستمع إلى القارئ الشيخ أشرف القشاش وهو إمام جامع الهدى بحي الحمدنية بجدة نستمع إليه الآن يتلو سورة لقمان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 ربهم واولائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن الله تأخذها هزوا هؤلاء ك لهم عذاب مهين وإذا تثلا عليه آياتنا ولا مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض روانا يا أن تميد بكم وبث فيها من كل داء. فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله أن يشكر لله وما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 أشمر كن ظلما عظيما، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن علاوة، حملته أمه وهنا على وهن علاوة، وفصاله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس, ليس لك به علم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 يا أقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عز الأمور. 126. لا تصعب خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور 127. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هداب ولا هدأ.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 129. وقالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبوحور ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يورج الليل في النهار وي وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُنَّ يَجْرِي كُلُّهُنَّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوهم لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذِّ فَمِنْهُمْ مُّنْقَصِدٌ فَمِنْهُمْ مُّنْقَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ وخشى يوما وخشى يوما لا يجزي والدنا ولدي ولا مولود هو جازي عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنك 129. الحياة الدنيا ولا يضرن وما تدري نفس ماذا تكسب ودا وما تدري نفس بأي أرض إذن كان هذا هو الشيخ أشرف القشاش وهو إمام جامع الهدى بحي الحمدنية في جدة وقد تلاكم استمعتم سورة لقمان وفي هذه السورة بيان أن هذا القرآن حكيم لأنه من عند الله الحكيم الذي من سنته أي ينزل الحكمة على من يشاء من عباده وأن هذا القرآن فيه الهدى والرحمة وأن الناس قسمان محسنون شاكرون نعمة الله شاكرون نعمة الله وجاحدون كافرون بالنعمة وجاءت قصة لقمان في وسطه السورة لتبين الجوانب العملية للشكر على إتاء الحكمة فكان ما قبلها مقدمة لها وكان ما بعدها حثا على تطبيق ما ورد فيها من معان لا يستقيم شكر الإنسان إلا بها مع القرآن